بالفكرة يا جماعة كلنا طبعا اللي يتكون من two sides left side الظهار right side <تصفيق> ووضو يا نعرف ان على الات side بترسم لونه احلق فيه يا جماعة بيحتوي على oxygenated blood على عكس الright side على الاتسين من يومه ازرق لانه بيحتوي على قلم oxygenated blood left side الظهر ولا نعرف ان برامج اي <تصفيق> بي ان ان ترانسكرب اللي بيطلع منها اوامر وراي سادة برامج ان رازدنت اللي بيطلع منها طلمنهات عندنا ان في على الناحيه اليمين اللي هي اي بي ان في ان نرده ما ننساش يا جماعة من Lift Atrium بيفتح فيه حاجة اسمها Right Atrium بس مع بعض كده يا جماعة حاجة اسمها Circulation الضوغة التمورية عندنا هنا T-shirts انتعاكل لأعضاء جسم زي ما حنشوف دلوقتي بيجيلها الدن مش هي يا يسيب من carbon dioxide. Right يرجع عن طريق هذا اسمه systemic veins. systemic veins في الدم في veins أكبر فأكبر. ونتعي السفيري والكيري جنكي. لما عن طريق الكيري والسفيري هنا وصل بهنا جماعة راجح. لما يقف الدم من دراجة من tissues un-oxygenated. شيء كربون الديافسيد. هذا طبعا من راجح إتش، راجح دانتيكل، راجح الدم على وفي اللانجس يحصل الدم عكس اللي حصل في كيشوز بالظبط يعني تسيب الكربون لابسايد وتشير ويرجع الدم عن طريق القرماري جيز بشايل اوكشن يرجع المكسي اشير ثم يكونتراكت لابس اوكشن يطلع الدم للأورطة يروح لكل الاوكشن ومنهم لكل كيشوز يديها اوكشن وياخد كاربون لابسايد وياخد كاربون كلام Circulation الى circulation ده بينقسم الى جزئين حاجه اسمها systemic circulation وحاجة اسمعه pulmonary circulation ولي يا جماعة بعض يكملوا الجايرة systemic وال كل واحد فيهم فين فين systemic في left side ويرجع هذا الـ الـ يكمل من قدام بقيتها على الله ونرجع على أنه يحصل الكلام سنقوله عايزين عزيز ببدا دماغة التسيولوجي بفكر شوية تعريفات وأرقام عندنا مثلا حاج اسمه الهارت ريت حاج بفكرنا بيا دماغة الهارت ريت بالبلد يعني. م? لا الألب هو كده الألب ويساوي كام بقى. فالفترة انا خليه ستين ستين ده النورمال هارت وكل نعرف جمعنا والهارت شوية عن ستين نسميها برادي كاربيو. ولو زاد عن المية نسمى كاكي كاردور عندنا كلمة تانية عايزين نفتكرها اسمها ستروف غوليو لو غوليو يا جماعه رايز ذانتريكل بيزق الدم واللي بيزق الدم او الكمية بقى اللي بتطلع من كل فاندرك اللي على حدق في كل خطة اسمها الستروبولوم يعني الستروب عبارة عن فوليوم كل واحد على حدق ينوان كاردك المتوسط في الانسان العادي بيساوي حوالي سبعين سنتر سبعين مين لليتر او بلاك, بلاك. اهم حاجة عندنا يا جماعة بقى أو اللي بيطلع في إنه Cardiac Output اللي على بعضها تعريفه هو The amount or the volume of blood Thumbed by each function. في واحد الزمن one لو كان يقول لك Cardiac Output بيساوي stroke volume وفي الانسان المتوسط في العاد يعني يساوي 5 meters per minute بس خلي 5 لما الانسان يبتدي يتحرك ايه اللي هيحصل؟ احتياجات الجسم هتزيد وبالتالي القلب لازم يزود طاقه التنفس عشان تتناسب كمية الدم اللي طالع من القلب مع احتياجات الجسم وانت قاعد اكيد قاعد كده وفيت تتحرك وتعلم مجهود القلب كان بيضخ عن 5 يوصل 6 7 8 10 30 بس خلي 30 اثنين مش يكون على ال اذاك واحده خطوات كده بالرغم بس ال دي كلام ساعتها يا ممكن 30 ايه الفاكتورز اللي بس هم عزيم نعرفها فإيه الخاكر زي منتؤثر في الحارف ريت و زي منتؤثر في الاستروب و النهاية يعني هتؤثر على الكاردز فاكر زي منتؤثر على الحارف ريت كتير مش هوتهدي بيط هنقربها في اخر الكاردولوجي حاجة اسمها واللي يهمنا الوقت فعلا هو الاستروب بوليوم ايه العوامل يا جماعة اللي بتؤثر على الاستروب بوليوم وبالتالي على كاردز يا كاردز خم الحاية تبايتها نعرف قسميهم كده و الضعين اسمها بي وحاجة اسمها Pre-Load وحاجة اسمها after هما ده جيسة فاكتورز اللي يؤثروا على Strobe Holding يعني ايه يا جماعه ببساطة بتاع يا العلاقة هنا سهلة جدا ما بين Contractivity و كل ما أحسن ال Strobe Holding والعكس لو الكونتراكتيريتي بعيقة هي منستروف هوليوم و هوليوم العلاقه العلاقة هنا ايه طارق إيه. كل ما المستروف والعكس على يا المهم ان احنا نعرف الاسم ده عشان كمان عليها إيموترافك. إيموترافك. أهمية ناخد الكريكي المناهز تريت متاع الهارد فير من ضمن من اللي احنا بيها ادويه تزاوين وقتراكتيني وفي الفارماكولوجي يسمون الادواء دي ايه positive illotropic regions اللي بتزود العكس لو عندك ادويه بتقلل الى positive negative تاني عامل يا جماعه يؤثر على السروب غوليو حاجه اسمها الـ free, -loan. free -loan. يعني ايه وليكم بس الكلام ده برضو على نفس ده عشان يا جماعة رايت ذاتي اللي كنت قايله مش لازم اساسا يكون جاله دم عشان يطلع هذا الدم او مش عاوز يطلع هواء اهو كميه الدم اللي بل... بتوصل للفانكل قبل ما يكونتراك على طول هي اللي اسمها البري هي الاماوند اوف بلاد فينج ذا فانكل جاست بري كونتراك واضح يا جماعة برضو العلاقة ما بينها وبين السروك رودي لو كميه الدم اللي راحت للاله وبل السرعه دي كمان ولو زادت شوية يبقى السرعه دي تزيد يعني بقى بالعراقه ايه علاقه طرديه بالدم ده يا جماعه لو كميه الدم اللي بترجع هنا هو دول فانك قبل يا دوبك باي كونتركت في تكره على على فتره كبيره جدا لكن اهم حاجه هو حاجه اسمها بينس ريتيرن كميه الدم بره في أضر فاكتور ستين يعني فالمهمة إذا ما قد يسموها pre-load إليها كمية الدم اللي توصل للدم قبل أبلي ما يقونترات وبرضه على ذكرها pre-load يا جماعة لها مغاظفات كثيرة يعني بس بدل ما يسموها pre-load يسموها volume load أو يسموها diastonic لود ثلاث عسامي بنفس المعنى ولازم تعرف الثلاثة وقالت من إيه العسامي هيا جماعة قلنا إسمك نيه معنا سموها ليه volume لود إنها بتعتمد على حجم الدم كمية الدم اللي يوصل الدم و ليه سموها ده إن يا جماعة الدم بيننا أعزيه كمية أثناء البعاستور و ليه سموها ليه ده و ليه يا جماعة كمية الدم اللي تيجي من قلب تيجيه مع قبل الدم <تصفيق> يعني الدم كده انا كان المدينس فاعتبر قبل بعد جميع. الترتيب هنا على حسب الكياغ مرور الدم يعني انت لو راح اغلطولها مصر، بسنور. حتى بالسكندرية يبصي لو جايه من مصر ان الدم ماشي كده يبقى الدم, الدم جايه للقلب من قبل الامب فريق الامب ده, ده تاني فاكتور بيؤثر على الستروكوه <تصفيق> لا اكثر يا جماعة وتكتب الأخير يا بني أسر على <تصفيق> حاجة اسمها افتر لود عكس التريلوز بالضبط. اللي هو يا جماعة تخينوا ان ده النافس بانتكل ويطلع منه الاورطة اما النافس عشان يطلع تلك لما الده يطلع كده مش طلع في الفراهية وطلع في مش هو محاومة طبعا تيني زيستنس وانا يا جماعة ان في الاورطة كانت بعيفة جيدة يوم الدم يطلع برقب المستروف هولي والقعائد لتخالي العكسي ده ان المقاومة تتعاني اليد ده يوجد لفت بانتك لعشان الكنتراكت يقعد كده يحزق انه يقعد يطلع الدم يقعد. عشان كده يا جماعة الافتر لوت او المقاومة اللي بتواجه البانتك فيك برضو بتؤثر على استروف لود. بس لو تاخدوا باركو بارك بقى. التأثير هنا عكسي مش طردي هنا يا جماعة كل ما نجد الافتر لوت كل ما استروف هولي والق برضو له ثلاث أثانية يسموه أفتر لود أو تراشر لود أو سيستوليك لود يسموه تراشر لود دي لإني بيعتمد على التراشر اللي تبقاورتها أو في القومار يا أكس ما الضغط يا كل ما الأفتر لود يزيل للعكس للعكس يسموه سيستوليك لود إن هي المقاومة يا جماعة اللي بتواجه البندريكي في, في, في أثناء عمليات الأنقباض المكسر وسموه أفتر لود لإني أباع بيأني اذا يعني اذن نطلع اكتبه اذا كل جميع ما عايز ان تتعرفون من الهيسة دي كله ان الكاركاوتوت انه حاجة اكتبه لنا جدا تعتمد على خالفين على الهارت رايت وعى الستروف ووليوم الستروف ووليوم اعتمد هو نفسه على ثلاث حاجات على الهارت رايت على البريلوض على الافترل البريلوض يعني قبولة التوكولات حجرة الايكوبات بريلوض يعني يعني الدني اللي راجع للامر amount of blood reaching the وأفضل نودي على المقاومه اللي بتواجه النادي وهي resistance facing the band اللي يرمينا فعلا يا جماعة بقى هو ال heart يعني ايه كده حاجة ده من الديفينيشن. ما بس هم نتكلم على ايه بقى وال heart failure يا جماعة definition بتاعه عشان عايز ما كده من نحن اللي هو, هو. يعني لو سأنتك حفور اللي يعني ويه خلية وزهارة او ضوالة اخر يعني ايه فشل اي عبرك وفاشل ايه انسان ماذا فاشل ايه انسان اه صح كده هو على ازاء الوظائف المطلوبة طبعا لو قلنا كده يا جماعة هيسمع يعني تعريف درجة. وانا اجلتوا واحنا الشارع موادة ديوني نفس الكلام وعشان نخليها يعني قطفل شوية نسأل نفسي التاب ايه بتاعنا. كلمة تو ايه انا بدل ما أقول to pump the blood أنا سأستخدم بعض التعبير يكون أكثر جبتاً أقول بدلها to produce normal cardiac ليه هو of by the heart, heart, the heart produce normal cardiac food". يعني يطلع كمية طبيعية من الدم. يتصدق ذا على هذا التعريف لسه يضغطين اضافة هنقولها المره دي ثاني بعدين يا يا معايا كده ومراحة طاقة النهر وضع كده بني كده ورقبتها الخارج تلبينا سيتمت انا جاي ده مش القلب هنا ما عشان كده ما اقدرش وهو يا جماعة يبقى لازم أزود حاجة معينه في التعريف لازم بعد ما أقول inability of the heart to produce normal cardiac output أزود بعدين هقول in spite of normal being a يعني إيه لازم أتأكد الأول إن البينات كان نوري او لو البينات سلطيري ونوري والفاردك أو واطي هدي كانت روحة التانية إذا كان لديه ذنب القلب اللي وصلت ذنب وهو اللي معرفش يزود وذا فعلا هاد لكن انت لو منعت الدم اساسا من الوصول من قلب يبقى القلبة الحلاجة وانا مش عليها مش حتى حيبت الباب وذلك الهدفة بيأس هو أسهل من كده همرج واحد عنده يا مش كمية حد مستميها حقش فيدي لا استعيش عبد حد تنة عشان كده بازم في الاخر بقى الزامن in spite of normal dina's return هو ال اه في ممكن لو وقطعت ما يعني جماعة غير مباشلة لحوضت هنا وليس الـ لو الـ نورمال يبقى إذا بيه الـ venus-syltare ولو عاليه يعمل يعني هو in-biotic بيديك ايديا راضة عشان كده بقى اخر مرة وهكذا لما ديكي تعرف failure to in of the heart to produce normal cardiac in spite of normal pressure واحد في اللي همينا يا جماعة أكثر باقي هو الاتيوليجي وحتلاحظ انتوا يا جماعة في الوقت الديتونيشن اللي فيه نسب طويله أول الديتونيش يعني مشكلة انك انت تتفاصل عشان كده عايزين نقسم الأسباب اللي هارت بطريقة يعني يا جماعة بتاع الهارت كل حاجة كين تتقسمها كينه إزاي يعني يعني لو حد سأبا كينه إيه أسباب جراي ساید هارت فيل ودراوات اللي انا حاوله يا جماعه هو اللي ساید هارت فيل ولو دلوقتي عكست الاسباب بتاعتها هطلع على طول اسباب الراي ساید هارت فيل نفس الاسباب بس واحده شمال يمين أسباب لما. في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 لا ولا هنا جماعة نعيد لايه جوه القلب ولا بره القلب كل انا هفكر صح يناول حاجه اللي احنا ضيقنا فتحه في حاجة هنا بس شوية يا اللي هنا يعمل على الاورافس والمريء ده اذا يشد الني اللي ده منعدي كمية كميه هي هنا يعني كل حاجه يعني فيه في جري جري. لكن النص طالعه فيها النص في الني من, من انترنال بس مش عارف دي مهم ان أهلت و لا تقولي انها ليش و كده يا و يعني ايه بيخلي واحد يجيله له. و لا تتكلم و لا تتكلم و و لا تتكلم و لا تتكلم و لا تتكلم و لا تتكلم و لا و لا وهي دي نفسها اسباب يا جماعه الدكتور في ممكن لان الناس بتزقكر ان النهايه ما هو ان ضغط مكنه اذا كنت عايز تعمل هي في عندك بقى ايه غريبه يا ضغط المكنه ان يسموها ماي كارديال ريزيس يعني العضله نفسها اللي هي المكنه بتاعه البنك في الضغط يا اما تحملها فوق طرد اللي هو سموه انكريز كاردييا لود حملت القلب بأكبر من طاقته حتى لو كان اساسا نورمال كيفين عنكم؟ نسأل نفسينا تغيير ما المايوكارديا بزيز حاجة من كيف؟ العضلة نفسها في الآيات مضموية أمراض كتير اسمها كارديو مايوكارديز في من أسعب أمراض الكارديولوجي جماعة ناخدها في الاخر لكن مؤقتا ما أنا من اسمها كارديو مايوكاردي يعني بزيز المسل المزهار العضلة نفسها بزيز في حاجة تانية أهم بقى تؤثر عن مايوكارديا طب تعمل لك هارت فيل ود في طبعا اللي بقى العربيه فكان بنزين هو البنزين بتاع الايه الاوكسجين اللي هو ده بيتشال عن طريق الدم بتاع الكرادريا انت فاهم بقى لو في اسكيميا في الهارت كرادري الليز يعني يبقى اللي برضو العضله مش هتعرف تشتغل اللي بيحصل يا جماعة في اسكيميك هارت انزيكس بجميع الاهي درجه الاسكيميا واشات درجه الاسكيميا دي يا جماعه انفارشن وده اهم سبب إنّا جماعة في الإنفراشل مش مجرد بقى الـ أوكشن مش وصل لك نفسها جماعة حاجة ما فيها مش حافظ في سيستم معينة تاني نحن نتكلم عن واللي كانت في اسمها مكانه بيزيد الكريس لود ده بيزيد الضغط على الحطه او علقت في السياره دول يا اما الاكتر لود هو اللي يا اما الفري هو اللي زاد ده اسمه ايه اسمه ايه كل واحد بقى له ثلاث اسامي بص يا جماعه ده اللي في اهو منه فوق يا قال لي اسمها اوضك ارض وبعدين نزل لينا بين فرقتي الارض دي كلها بتدي ايه بارث يعني عايزين نزود في الرساله اللي فاتت المقاومه اللي هنا الطريقه خالص زي ما قلنا ده ببساطه يا وهنا بقى عندي ثلاث احتمالات يا اما ضيعت سيتك هنا يا نص عشان اضيعها في الاول وفي في الارتر كن بنفس حاجه اسمها عشان اضيعها في اخر حلايا الارتر سينوسس ولا سيتك بس لازم تقول فعلا لان احنا عارفين هاي على قلبنا على قوه بس استنك هايبرتنشن بيقلل او تغير الارشيرول طب واللي ده اللي في النص ليه ده هو بقى يا جماعه كونجنتال نادر شويه كتير اللي هو كوار تيشور ده غير ما ثلاث لود على في الاول او التيسنوز في الاخر سيستنك هايبرتنشن في الاطريش اللي بس هنا حنقولها ومش حنقول إزاي تزوج كريلو. اللي محتاجه بقى إيه شرط قوي. هتكتشفوا في نحافظ على قلق المستقبل. الثلاثة دول هم وحاجة بس مش أي لازم ولازم طبعاً يكون الشمال اللي بحاجة يا ازاي بقى الحاجات اللي بتزود البيريدو دي؟ برضه علينا بعض. الشيء اللي يا جماعة مش كل بعض الانواع بس اللي الزودي دي لاحظ الاسامي كده حاجة اسمها بي, بي وحاجة اسمها في دي. ودي كرست بتاك ثاني وذي برضو من البلد يعني حتى بلد السكريش اللي بيحصل سرعة مرور الدم في السكريات الرئيسيتين بتقعد عالية وبالتالي كمية الدم اللي هترجع دايما للدم الترحيبي هتلاقيه يعني ببساطة هذا جماعة انسداد النات ثاني بقى ياريرلي to increase load To disease, to myocardial disease To my ischemic heart disease, especially myocardial heart To myocardial myocardial disease increase load, to myocardial increase from afterload to preload The afterload, aortic stenosis, systemic hypertension, an opartation with preload, valvular regions, or encompass, or aortic encompass Congenital heart disease, BSD, or PDA, or انا غراه لا يعني كلامه يقوم حد في كده يقدر يندب بقى اسباب الرايت سايد الخاصه هه عباره كده على ده خاصه اسمه ايه الرايت رايت في السكة هنا في الباب اسمها تريكاسبت ستينوز ياما كل هنا برضو الفتحة اسمها رايت اتريال ميكزوما وبرضو مش يلقى عدد بقى هدي باري انها على ما رايت لما يقع ده ديزيز يوم 15 يونيو لما هو هو لما وبعد كده حاجه زياده في في ده فيها شويه ده كان زنتك وطلع منه فرماريا وده بيقسم طبعا الكوبريكس كبره لللايك ولاردس دي كانت قسم كده بقى كانت بتديني فرمارري ارتر و انا عايز ازود الاكتر لود بقى على الرايد ده اللي هعمله هو نفس الفكره هضيق السكه دي واعملها زيها يا اما في الاول يا في الاخر يا طب في الاول يعني في, في, في الفرماريا ده اللي اسمها فرماريا السينيوس وفي الآخر يعني في الارتريونس اسمها على المولد هاي فرتيش <تصفيق> في النص دا اللي بقى يا في النص فيش حال ساكو ارتيش هي جميعا برضو كركيعة هنا كده عنده سرحت ودخلت على كده في الفرمولد يا ارتي قفل كبيرة كله اللي يحصل مرة واحدة السكة تسدد قدام الراية الدنيا زين يقعد يحزق يخش في الفينيان. بس الفكرة يا جماعة. أي إمبولس تخش في الفالموري أرطة ممكن تعمل رية ممكن تبقى تخش في, في أرطة زغير ما مش كده مشكلة. عشان تعمل رية دنيا في الفيليا يجب أن يعني كل كيعة مقتربة Zobaczmy, że jest maje after load, on the right level. Palmarie syrensius, palmarie hypertension, massive palmarie increase. To ile pre-learnia? Bardzo trzy rzeczy, które będą znaleźlić. Vagular heart disease, hyper-dynamicy. bardzo incumplenze. ale mój? Ja tricuspid incumplenze, ja palmarie incumplenze. Ale palmarie jest الجنز الهارد بي اس بي هو هو يعني بيعمل على تو فالف بقى بدل الفيتن بارس حاجة اسمها اس دي اس دي ازاي برده هيحصل يا هي لان الدم شمال مش على الشمال ولا يا كلها المهم انك تحافظ التأثير عشان لو نسيت كده فنقص كده فتسرت في جديه وفتكة بقى جماعة تخيلوا براحك جلو احدى هذين اسبال الساعة مسلا ستة وخمسة ونهارت كده فجيه بساعة كده بعدها اليوم مم؟ مم؟ إيه على, حسب على فكرة على حسب. هو على حسب على حسب على حسب لو مرض قوي الانت حيطلط على قطة اللي يجيوه ولو مرض مايل بياخد وقت طويل ممكن يقعد سنين وقام ما حقا في السنين ده حيامل ايه جميعا بقى حاجة مهمة ايه عنده تصمعها Cardiac Result Cardiac Result تياطي جميعا يعني القلب زي كل زي في ربنا فيها في ان لو الانسان بمرض ما يعني في الأرض. سكشن ان هو يقدر يحافظ في الاصول الشغل عارف ازاي عشان اشيل حاجات بنقول عليها بحيث ان هو يحاول يحافظ على الفونشنز بتاعته والمكسد بروجرام الحاجات دي يا جماعه اللي او في يسموها يسموها يعني اللي القلب بيستعملها عشان يحاول يعود لنقص التعنزاجها هي ايه بقى يا جماعة كنفرسات الميتانيزك وبيتشكل يعني بكارديا كبس ثم خمس حاجات نعرف اسميها الاول كده وعليم شوفه كده اول حاجة اعملها حاجة اسمها تاكي كارديا وبعد كده حاجة اسمها تاكي لا تيشي يا هايفر هولينيا واخر حاجة اسمها ريد اسكليبوش ريد اسكليبوش عالي توزيرها بول يا جباة على بعض اللي يشكلوا الكارتراكريزير كل واحدة من الخمسة جودة عاوزيني اعرف عنها ثلاث معلومات عاوزيني اعرف ايه خايدتي ايه الفايدة اللي بتعود على القلب يعني من بالفروزة ثاني حاجة عاوزيني اعرفتها هل هي عاليه جودة هل ممكن تؤثر على القلب تفسير عكسي اعرفتها؟ وثالث حاجة ازاي بتعصي الميكانيز المتصل من خلالي اول حاجة انا عليها الكلام ده تاكي الاول يعني تاكي فيه فيه يعني بداية هو واحد اسمها طب وديك فيدي الالب فيه الفايدة اللي تعود على الالب ومترس تاكي مش أنا ان كان بتاعه كان الستروك فولتايد لما يب... الهارت يب... يزيد يحصل ايه حاصل هذه المعادله يبقى ما اقول وما بيحصل يا جماعه عشان تكيف القاعده كولب وينج سايكات البريك الستروك بيقول ان الهارت يب... تعبان نعوض بالهض ده طبيعي هاي... ده اللي سيكند كارد دي احنا يا ليه زي بعض لغاية تقريباً لما يزيد يوصل لمية الستوى هو بداياتاً من هذا المستوى دماغ يبطيدي ضرره يبقى أكثر مفيد ليه بقى؟ المنار بسرعه بسرعة عاوة فيك يرفض يبقى طول الباستور يحسر فيه بقى يقول هو الفتره الزمنية ان يتلالها نحسر الفيننج ويبقى البعستول قصير قوي الفيننج يبقى يمفرد عشان كده يعني افتاكي كاردة لو زادت عن الحد المعقول اللي هو تقريبا فوق ال160 تؤدي الى تأثير عكسي تؤدي الى رقص في الكاردة ويلا افتاكي كاردة يعني اعتايدتها انها بزوج الكاردة العيد المحتمل انها لو زادت عن الحد المطلوب تقابل الكاردة طيب اذا بتحصل ازاي؟ في الميكانيزم ايه وانا قابل في زرافة ايزوج الهرطة ريكو ده نازم تبطيها الميكانيزم ايش الميكانيزم ده بيجي ازاي انترية دماء حاجة اسمها سمبساتيك استيمياليشن هو السؤال الناس اللي عندهم نحن نعرفين بحان دون هارت فيلير بيجي أحصلنوهم في في بس المساكة السيني بايش اسمها لو وحاجة اسمها و فيهم بتحصل شمال بتحصل بصوا أنا بس الاورطة من ضمن الارتز كتير كتيري يطلعويني يطلع, يطلع كاروكت في الاورطة وفي الكاروكت عندنا حاجة اسمها بارو ريسيبتوز نعرفين يا جماعة بارو ريسيبتوز يعني ريسيبتوز بخشعه بالتغيرات الترشعر نسموها بارو ريسيبتوز على فكرة دي الانيرجيشن بتاعها بارو سيبتوز بارو سيبتوز هخيانوا بقى جناعة واحدة اللي نفت ذاتي في العام وضعيش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 اللي الفارس البسطات لما يهدى شويه رجعت المستلسات الاحصائيه استني ليه بياسل ستيميوليشن على المستلسات اللي في, في اسمها ماريزلو ماريزلو ما اسمه بيكون ايه بقى كده يا جماعه ان هارت ريت از انفرسلي يعني الهارت بيت بيقل يقل. بريشر ايه الهارت ريه يعني. اللي يهمنا في الهارت فيليا ايه بيحصل ريه شويه ويعمل مثل هذا المكان يحصل يمكنه ان هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يكون هذا المكان الذي اللي ان يكون هذا المكان الذي هنا يوم كمية ان يكون هذا المكان الذي يمكنه ان يمكنه ان يمكنه ان وبالتالي حيزيل الـ pressure داخل الـ right side يحصل stretch في right atom وفي world, right agent, فيه برضو receptors بس في right stimulation of these the reflex, سنبساتي, سنبساتي. فاكي, يعني اسمها bridge, reflex. بتقول إيه بقى؟ في 8 ريال يؤدي الى رفلكس تاكيكا اهو دي و دي هو بطول كنزة المسؤولين عن احداث بيه التاكيكا نقصد هو عشان كده <تصفح> ما في الأول وما فيه في الآخر ما ده حم يزياد عليه ويودي في عدد ضربات كتير ولكن الضربه نفسها بعيده وعشان كده العدد بيزيده في تعويض ضعف الضربه يعني مثلا عندك عامل بالشغل وعامل ضعيف حتى عشر المال ضعفه بصوا يا جماعه معانا تاكي كاردي ده هي اولى الكمبنساتوري ميكانيزم في الهارت فيلر اوف في الكارد الزيز يعني قلنا عاوزين نعرف لنا ثلاث حاجات ايه فادتها بذلك الكارد ده هي لو زادت قوي تقلل الكارد ده وبيحسن ازاي السيمباثيك السيمباثيك عن طريق المريزم قدام رجله ثاني اسمها وثالث اسمها بس على يعني, يبقى البيتشن البيتشن. أبواق يعني ايه بارتيشن وعليها ده؟ قول اول قبل كده حد بارتيشن او هيتير اوف يعني ايه ايه اللي هيحصل؟ نظام التانك بيها يعني ايه بقى بارتيشن عليها لو عندي مثلا يا جماعه زنكه كده وناقل ده نورمال على يعني نقول بنفس اللي هي ولكن اليوم كان فيه العثاره ده وسع عايز ترجع له كده يعني كابت زي ما هو ممكن حد يدخل ونقول هو اللي داخل في انكريس سيكونس لو يعني يعني على بعض يعني في كلينيك ده بس رد انتي quando لا ايه فائدتها وايه عيبها وتتحسن ازاي ما لقيتش انا ايه فائده من القلب والسعد حاجه من زمان برضو اسمها ستعدنج ازا يا بقى انا لو شدت العضله او قامت احسن لو بصت ما, ما مش نقول كانك عميك فيه لي بس لما يتحسن وانا كده يعني يا لما تعمل ايه زي ما قلنا بالتاكي الكارلكالتو كل شيء يا عن شديته شوية كونتراكتيرت حتى ببعصة شديته كمان هاي هار مني كاركتير ليه ده ما؟ لأن إسقالي بلو نفس سؤالك إيه؟ الوزن في السيروجي في اللي يعني في خلال الحد المغلق. لو زاد عن كده زاد قوي كل بنتيجة كبيرة. فهو يحصل زيادة ولا تشيء. وده مش عرفه بيستخدمه ولا تاعش ولا لا تعيش. وعندنا ده بيحصل أساساً لما بتفيد Volume Overload. من كده شوية بعد. لما يعني في يعني كمية الدم اللي هتوصل للفانتريك هتبقى كتيره ومن التراشر جوه في ذا يحصل له يعني يمغزل عنه يوصل، برضو ضبونا وكل كتير عشان كده ده هو اللي يحصل ده لو زاد قوي يقلل بيحصل في البوليوم بعد كده هاي بيرت. لقد يعني هناك افضل من الممكن هنا تكون هناك افضل من الممكن ان تكون طب افضل ايه الممكن اما تكون يا افضل من مش تحتاج تكون هناك افضل من الممكن ان تكون هناك من الممكن ان تكون هناك افضل من الممكن ان تكون هناك افضل من الممكن ان يكون هناك افضل من الممكن ان تكون هناك من والدم مش قادر يزيد وكمية الدم اللي حتوصل حكيت قرانة لو فيحصل اسكين يعني تدعى العمرات تضعى تاني والكاردك حتوتي ايه ما كل واحدة فيه تزيد على الحد المفلوط تؤدي الى اتأسي العصر كزي يحصل اتفاق يعني لو مثلا واحد راجل عايز يكبر عبراته ايه لا حبيب يعني يعني ايه ماما رياضة يكون فيها <تصفيق> حزنة رياضة يكون فيها <تصفيق> حزب يعني حزنة ساعة عايزو نترك خلاص